بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملف وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عبلا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا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 وَلَ قَد زًَا السَّمّ ييا بِمَصابِي حَوجعَنهَا رجمَ للِشَّطين وَأَعْتَدنَا لَهُ عَذابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم عَذاَابُ جَهَنَّ مَ وَبِسَ المصير اِذَا الْقُفِئَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ دَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَلَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَلَتُهَا أَلَمْ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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم اجهروا به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 بَل لَّجُؤُ فِي عَتُومٍ وَنُفُورِ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ إِنَّ الْمَعْلُومَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا